Neme sukiroc e besarun, ne belna xnuka umum me xurun. Wadako إِلَّا مَنْ ْتَقَ السَّمَّ فَأتْبعَهُ شِهابُ مُبين وَالْأَرْضَ مَدَدنَاهَا وَأَلقَن فِيهَا رَواسَ وَأَمْ بَتْن فيِيهَا مِنْ كلُِّ شيءَيء Wħoġġalna lekom fiħe ma' iše, uame lestum lehu birozi ti. illa Indana denaħħoza in uame illa biroderim malu. وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْطَيْنَا كُمُوهُ, فأسطينا كموه وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Wajin l-naxnu nuxji, wanumitu, wanesnu l-waritun. Wala koda għalim l-musta koda mineminkum, wala يَحْشُرُهُمْ għalim l-musta in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 Ole E tem vširom na naši aga mi, jih odšnendrjejo? V s veliko stvari. V svojih vem da je vprašioš미 ok, to sem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 Zdravljeno, da je zelo završil, da je tohli, da je tohli, da je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 Amm keno jamedun, fos darbi me tukmaru, arribajni il-mušrikin, in kfejina kel-muštih ziin, edle zina jadžaj